موقع روائع التلاوات يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي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 وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَغْفِرَةٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا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 وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 سيحيم واذا اراد الله بقوما سوء فان لمرد لهم وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وي يُسَيّرُ السَّحَابَ الثِّقَالُ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُنْزِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ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 وَمِمَّا يُقِدُونَ عَلَيْهِ فِنَارِبَتِغَاءٍ أَحِلِّيَ إبْتِغَاءٍ أَحِلِّيَ ابتغاء حلية أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّ الْزَبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأَم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 إن لهم في الأرض جميعه ومثله معه لفتدوبي أولئك لهم سوء الحساب ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم وبيس المهد فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ وَيُقِيمُونَ وَلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ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 ويدرئون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب دار جنات عدن يدخلونها ومن صَلَحَ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم. كل باب سلام عليكم ذي صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ويقدر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 طوبى لهم طوبة لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه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 أو قطعت به الأرض أو كل بِهِ به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا ألوا يشاء الله لهدا الناس ألوا الله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 أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ومن يظلم الله فما له منها لذ لهم عذاب في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اشد وما لهم من الله من وق. مثل الجنه التي وعد المتقون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 وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهِ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ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 قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب